به مدبرا معينة والحمد لله الذي هدانا الى طريق الحق واجتبانا احمده سبحانه واشكره ومن نسائل عمل استغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لبسه وما قضى وبعد اني باليقين اشهدوا شهادة الاخلاص ان ما يعددو في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عوض وعن نقصان وان خير خلقه المحمد من جاءنا بالبيوئات والهداة في وأبي وأمي ونفسي وما عملت له الهداة على صلاة السلام. أما بعد حدث فحياكم الله بحياكم. مسجد على طريق الحق إذا جنت الله خطايا خطاكم. وأسأله بأسمته وبجوده أن لا يفرقنا إلا بجمد مغفور وعمل متقبل المبرور وتجارة المطبر إن ذلك على الله يسير سبحانه. مقدمة لا بد منها. يوم أن أكرم الله هذا المسكين الصغير الدليل أن يكون اسمه الصغير الدليل بين أسماء علماء كان يتمنى لو أنه صاحب أحد نوما فاللهم لك الحمد على فترك بعد علمك وحلمك بعد علمك فوالله الأولى فتر الله علينا جميعا ما زكى منا من أحد أبدا والفضل كله لله فاللهم لك الحمد نسألك سبحانك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تستر ما علمت وأن تغفر ما هترت يقول رب جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام وأسقل الكلام كلام ربي سبحانه يقول جل فيه من منتنا على كل الخريقة أو لم يكفهم أن؟ أو لم يكفهم؟ أنا وأنت حبي الغالي وأنت الغالي أو لم يكفهم أن؟ تتوقع الآن أن يقول سبحانه أو لم يكفهم نحرتناهم وعطناهم سمع وبصر واقف إذا لا ولا قالنا نطعمناهم ورزقناهم وعطناهم أولاد لا. ذكر الله عز وجل في الآية هذه أمنية ونعمة إن حصلت عليها بفضل الله عز وجل فوالله تكفيك سعادة وتكفيك راحة وتكفيك رحمة وتكفيك نعيم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض بس وحدة وشين الله يكون أن يكون أن... كتاب إذا ما دق طعمة بتحس إن الكلام هذا كله كلام فاضي والله بتحس المقدمة هذا كلها, كلها كلام فاضي معيود ألا لم يكن أن أنزل عليك كتاب يكلي تحسب هالسالفة إيه في ذلك في هذه النعمة الله سبحانه يقول إلا في ذلك إذا تحسبها سهلة إن الله يدوقف طعم القرآن ما نفسه إلا في ذلك لرحمن والله إن أراد الله بي وبك خير ودخل هذا الكتاب في قلبك وحسيت ودق طعنه اقسم بالله ان تأتيك الرحمات من كل اتجاه فوق الارض تحت الارض واملها يحيينا ان كان رحمن الكون تحسها هذا اهم سؤال مين تحفظ الايه احفظها انا وياك حبيبي الغالي اهم شيء هل تحس وانت تتعرض للقرآن القران فما عن وقراءه وحفظاً تحس الطعم الرحمة والذكرى تحس بك تتغير بشي بكك ولا ما تحس بشيء حديث الغالي إذا حاولت تقلع واحد ما عنده لسان الله خلقه بدون لسان أو أن عنده لسان ثم غلفناه بلاستيك ثم أعطيناه كاس فيه مول وملح وكاس فيه عصير وكاس, في وكاس فيه عسل وكاس فيه مر وكاك ثم دوغنا هذا والثاني والثالث والرابع كلها تسأل تقول شي الفرق ما في فرق عشان كذا اكثر ما يسمع نشيط اغنية قرآن كل واحد اذا كان لا يذوق العسل من ليس له لسان فوالله لم يذوق حلاوة القرآن هذا من فقد حقيقة الامان في قلبه في هذا الجمال عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا والله سبحانه لا يكتب ومن أصدق من الله قيل قال من باقت طعم هذا القرآن وحس بهذا أسأل الله أن يمن عليه وعليكم بهذه النعمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا منهم لقائم المؤمنين. إذا كان ما نحس إذا كان ما نحس بهذه فاذا عندنا مشكلة في اللي في آخر لاي في قضية الإيمان لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنين إنما عدد حصر وشيطان يجيني يجيك حبيب الغالي يقول هذا يتكلم عنك الآية تكفتني وإياك فتعال نشوف يشتغون عشان نشوف أنه منهم لا <تصفيق> إِلَّمَا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وإذا تليت عليهم آياته زادت زادتهم إيمانا فحبيبي الغالي السؤال اللي أطرح على نفسي وإياك يوم نسمع هالكلام إذا دخلنا المسجد وسمعنا آيات فتت الجبال الراسيات سمعنا إذا زنزلت الأرض ثم سمعنا يعني أنه قال ذرح تذكرت شيء قبل الصلاة؟ كلمة ذكرتها غيبة نظرة هل ذر بتشوفها قال يرها فإذا تليت عليه ماياتهم زادتهم يعني يطلع من المسجد جرعة على المعصية أقل من جرعة على المعصية قبل لا يدخل هل هذه فينا هذا السؤال المهم هل يوم فينا ولا لا يدماع والدي شفاه الله وإياه ومرضى المسلمين بلغ زاوز الثمانيون من عمرها سأل الله نجعلها جطاعتك كان أول واحد يدخل المسجد. ولا والله أذكر مرة أحد دخل قبله المسجد. بل حتى عنا كان سابق المؤذن وأعطاه مفتاح المسجد. أسأل الله نجعلها يجعله شافعتنا عند عند الله سبحانه. الشاعر تغيرت الحمد لله والتغير هذا الصبح اللهم لك الحمد. صار ما عاد يعرف ليل نهار. لكن إذا وضعنا كرسي القرآن أمامه بدأ يقرأ. والله العظيم أنه يؤدب كل من حوله. إلى الآن أعطى مصحف جلس عندي في البيت ويقرأ وأنا جالس في ناظره ما يعرفه ولا العصر لكن أعطى المصحف حافظ من كتاب الله وإذا أخذ المصحف قرأ والله ما رأيت في حياتي جاوز آية إلى أخرى بدون ما يوقف يقرأ آية فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى والله يا جماعة ما شوفوا لدنوع يقول سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده سبحانه تجي آية فيها جنة يا الله يا رب لا تحمني ولا ذريت يا رب هل جنة لا يا رب حاسم الطائم هذا يخاطبه هو فهو متفاعل مع الكتاب جايهم من الأيام وانا أسمع وهو يقرأ قرأ آية عن فرعون فقاعد طالع وقلوش بيقول الحين عن فرعون موضوعي أدي نسلنا يا جماعة والله ما تجاوزها بل أكثر آية وقف عندها وأدبني فيها هذه الآية لما قرأ عن فرعون وقف قال يا الله يا رب أسألك العافية يا رب يا من وذيق قلب هذا لا تذيق قلبي يا رب لا تجعلني مثله يا رب لا أموت على مثل ما مات عليه سبحان الله إنا نقرأ آية فرعون ما دخل فيها صح أية كفار هذا اللي منهم دخل إحنا قراءة مؤمنين إحنا ها وجنة لنا وكفار هم ونارهم صح أستنى كذا في جدنا يا جماعة لذة التفاعل مع القرآن لما قلت هذا الكلام للشيخ محمد بن شامي حفظ الله من علماء هذه البلاد قال هذا هو الفقه العملي يقول عندنا فقه علمي نعرف الأحكام ونعرف يقول لكن هذا اللي خايف على قلبه لا يزاغ يوم قرأ آية عن فرعون من اللي يضمن لك ولكن ما نموت على ما تعليه فرعون ضمان واحد بس عطني ما فيه طيب ليش هذا ما يترجم على واقعنا العملي صح من يقرأ آية ذي فرعون ما له علاقة فيها أصلا ولا يقرأ أي آية في القرآن يا جماعة إذا ما فيها أثر على قلبك لازم تراجع إيمانك وقلبك هذا الكتاب اي موضوع تتكلم عنه تجد الموضوع من اوله الى اخره وكل جزئياته وتفصولات نذكوره في هذا القرآن ينقيمي هذا العنوان دعاة من غير البشر قل سبحانك ربي ما اعظمك قصة مغفرد كم مرة قرأناها يا جماعة بل كم مرة حفظناها والاسبوع الماضي يعني كل مرة تقرأها إذا كان قلبي وقلبك حاضر والله مستحس في جديد قاعد أتأمل والدبر في صورة في الآيات اللي ذكرت قصة لهبهد وجدت أمر عجيب والقرآن كله عجيب قال الله عز وجل زل لما سمع القرآن قالوا إنا سمعنا ها قرآن قروا عجبا يعني ما لقوا عندهم أي تعبير غير ان هذا الكلام عجيب ما يتصور عجبا لجأت من الهيبلوب، إده الآيات، أفعاله أكثر من أقواله، راجعها، أفعاله على الواقع أكثر من أقواله، راح السبأ وتلطالع وناظر الناس ساجدين لغير الله سبحانه وتعالى، كاد يهلك، يمضي لأقوام يتدون لغير الله، وهو في أجمل بقعة في الدنيا. ما تحمل طيب كل الطيور اللي غيره جوكلوا من ثباء اشربوا وراحوا لأنه ما كله ولا ما كله هذا لهدهد كاد أن يتقطع قلبه لما رأى الله اللي خلقني وأجرى الدماء في عروقي وحركني وحرك الناس ثم يستدون لمخلوق ومخلوقات الله عز وجل ما تكلم كم عنده من وسيلة للدعوة؟ كم عنده؟ ما عنده اتصال بعلماء واخذ رأيهم؟ ما عنده تنسيق محاضرات؟ ما عنده اشرة يوزعها؟ ما عنده كتيبات ينشرها؟ ما عنده الإنسان يقدر يوصل كلمة؟ ما عنده انترنت يقدر يدخل للمواقع الموثوقة للعلماء ويأخذ منها اللي يبغاه ويوصله؟ ما عنده ولا وسيلة أبداً وانا اللوم وإياك كم عنده الموسائل كم كثير هذا ما عنده ولا وسيلة شوف الله عز وجل يوم يضرب النسل فما طيب ما عنده وسائل يعني ما عنده إيض أطلع على الانترنت ولا ما يقدر ما عنده أي وسيلة ولا هذا لو كلمهم ما لذلك يفهموا عليه فتقطع جلده لين رجع يقول الله عز وجل على هذا الموقف ذكر في كتابه العظيم يقول سبحانه لما اجتمع سليمان عليه السلام وحشر لسليمان جنود جنوده من الجن والأنث والطير كل الطيور وكل الأعوش وكل الجن اجتمعوا عند سليمان حضرين وتفقد الطير راح لما الطير تفقد الغربان والحمام والعصافير وكل الحيوانات الطيور موجودة الوجهد غائب يتجبع جلبه على دين ربي هناك في الطريق ما بعد أصل تعال الله عز وجل وتفقد التوير فقال ما لي أرى البيد أم كان من الغائب رياض مصيدة قال لا أعبد النمع يقول والله انجاء لا أعذبها أي عذاب هذا ملك آتاه الله أعظم ملك على الأرض في السماء يطير في البساط تجري الريح وفي الأرض الملك والقدور الراصيات والمحاريب والقصور وفي الأرض عنده ملك والشياطين كل بناء وغواص تحت يغوصون في الأرض ملك الدنيا بإذن الله عز وجل فيستخيل هذا صاحب الملك العظيم عليه السلام يهدد طير كبر يقول لا أعذبا وعذابا شديدا عذابا شديدا أو لا أذبحا او لا ياتيني بسلطان من الذين تعرفش معنى لا اؤدي عذابا شديدا قال اهل التفسير اي لا اقطعن جناحي ومنهم من قال انت فريشه واجعله تضرب صياط الشمس حتى تاكله هوام الارض وحشواته اي هذا صاحب القلب اللي تقطع على رب العالمين يهدد بالموت ويهدد بالعذاب ويهدد بالقتل وسيعطيه الله درس كيف يحمي الله سبحانه وتعالى أولياء فمتفى يا بعيد ما أخذ من الوقت ولا من المكان ولا من الزمان شيء قريب ثم بدأ ذاك السواد يقترب من السماء نازل والطيور كلها تنظر إليه الآن بقطع سليمان بيمتفيشه بيدبحه الآن وكل الوجل فما يرى داود فقال أحق بما لم تحت سبحان الله تخيل هدهد صغير كبر اليد واقف رافع رأسه لسليمان ويقول أحق بما لم تحت به ما قال آسف تأخرت؟ قال أحطت بما لم تحطبه. وجئت كني سبع. قلت غضبان تظن أني حولت البساتين؟ أنا جايك من سبع. وجئت كني سبعين بنبعين يقيم. يقيم. إني وجدت مرآة تملك. استغرب. في امرأة تملك رجال إني وجدت امرأة تنلكم وأوتيت من كل شيء ولا مارش نظيم كل هذا ما يهم من الوثور الآن بدأ يجتث سنعاني من أعماق قلبه ويبتها بنيها سليمان وجدتها وقينا يسجدون للشمس من دون الله يسجدون للشمس والله كأنك ترى النيات القلب تقطعه ويقول يسجدون للشمس من دون الله وهو الأحق سبحانه العبادة وَذَيَّنَ لَيْنِ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ سَعَدْدِينَ مَا بحثين هم مذنبين وَذَيَّنَ لَيْنِ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَسَبَّهُمَّ لِلسَّبِيلِ فَهِمْ يَا لَهْتُدِينَ طيب شمي تبغى ما علاقتك أنت أصلا يعني أحد نزل لك كتاب قال لك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا أحد نزل للهداهد للطنور قال لهم ترى يا جماعة ويا فصيلة الهدد وإذا كنت منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا طيب هل قال الله نبيه من دل على هدى مر للطنور قال ترى من دل على هدى يا الطنور كان له من الأجر مثل من عمل به لا ينقص من لا ينقص من أي شيء إلى يوم القيامة لا طيب هل وعدها الله؟ يعني أنتش علاقة كيس بدون للشمس، بدون للقمر، للسماء، الجبال، للشجر، للحجر البقر. أنت أصلاً مالك علاقة. أنت الله سبحانه خلقك. تأكل تشرب تنام تأكل تشرب تنام تموت تصير تراب يوم القيامة. صح؟ صح؟ صح؟ طيب ش يقول هو موضوع لا يعني إذ أن غير مكلف قال. وجدت الله يقول ما يفجدون للشمس من دي الله وزول لهم الشيطان عمالا فصدهم للسبيل وهم لا انت عدون والله لو قلتها أنت تصير بطل قالها الهدهد والله ما قالها من شفاه ولا من ذاك المنقار والله قالها من أعماق قلبه اللي تز وما يعرف أن ما حرك إلا الله. الا يسجد لله وكيف وكيف جر أو أنهم يستدلون غير له وكيف وما مم وما يقول ألا الا يسجد لله الذي هي عطنا الذي إيش إيش أعطاك ربي إيش أعطاك ربي عطماء اللي قطعنيات قلبك حسناء خلاك تحس أن الله عز وجل عظيم لا يعبد أحد في أرض الله غير الله قال الذي ولا علمت من هو الله قال الذي اشتوى له رب العالمين قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يقول أنا لا عندي لا وظيفة ولا عندي مال ولا عندي مزرعة ولا عندي خدم ولا حشم ينشئ سبحانه يأمر الصحابة استقال تتكون في السماء ثم يأمرها فتنزل المطر ثم تنشق الأرض شقا ثم هو يأمر الأرض فتخرج حبا ثم آتي أن وأأكل منه لولا الله جل جلاله ما شبعت كيف ما أدافع عن دينا سبحانك يقول لو ما شبعت فكيف ما أدافع عن دينا لولا مني لو ما شبعت انا ما شبعت الوين من وينك اللي يا جماعة من فضل مني حاس فيها اذا استشعرتها مثل ما استشعرها لهدهد اقسم بالله ان يغذيك كل موقف يعصته رب العالمين اقسم بالله ان في قلبك لانك ترى من تحب يعصى ولو رأى واحد فينا من يذعل يخالف والده والدك يحب شيء ثم رأيت الناس تخالفه والله ينقبض قلبك والدك ما يحب كلام معين فتشوف واحد جاء وتكلم وتلفظ على والدك أو تلفظ دي كلام يغضب والدك والله ما تتحمل وهو والدك يعني ما سوى لك مثل مثل ما سوى لك رب العالمين جل جلاله طيب ايش اعطى الله لهدهد يا جماعة هي حبتين قمف اثرت في قلب الهدهد تأثير ان ما ارى منكر يعصى فيه من اشبعني واطعمني إلا أغيرها لما أستطيع ما عندنا وسيلة وحدة ما أحد يفهم عليه في الكون ده كله إلا واحد يعني تفككت عيه وسائل كلها إلا وسيلة وحدة وأضى إلا أن يستعملها أنا وإياكم عندنا وسائل كثير يش. وأكثرنا أضى أن لا يستعملها من أقل الوسائل أصلا أقل الوسائل اللي لتعلمك أن قلبك أضغط إيمان موجود فيه إن باقي في جلبك درة إيمان فقط اللي هم من منكم منكرًا فليغيره بيده هذا للسلطان ولمن خولهم السلطان او في بيتك وما هم تحتك او في تحت رئاستك طيب عندك لسان عندك لسان تكلم يوم شفت مويه جارك تسربت رحت جيت الباب وقلت لهم مويدكم تسربت صح الغاز ريحته بيته برعطقت طيب, طيب ما تخاف عليه من النار تقول له صل الحبيب الغالي عندك لسان قال فإن لم يستطيع فبليسانه ما بنتكلم عن السنتين بنتكلم عن أقل يعني ذرة إيمان في قلبك تبقى تعرف إن في ذرة باقي ولا ما باقي اختبر نفسك إيمانك أبعلم كذا في ذرة ولا ما في شيء قال أو بقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل طيب هل أنا أنكر بقلبي وأجلس أجلس معهم لا فلا تقعد معهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا إنكارك بقلبك قم لو كل واحد فينا بس أضعف الإيمان لو كل واحد فينا أثبت حقيقة أن في قلبه ذرة وكل ما يعصى رب العالمين قدامه ما يقدر يغير يطلع واني تروح افلام بدري والله انا اضعف انا عندي ذرة واحدة صغيرة في الايمان اني شفت الله يعصى ما اقدر طعيف ايمان ما اقدر تغير في الثاني فعشان كده طلعت علي احافظ على هالذرة هالي باقي والله انتم ضبطنا جالسنا لو يقوم خمسة عشرة في مجلس اش فيكم والله احنا ضعفاء ونبغى نحافظ على هالذرة بس نثبت قدام الله اننا عندنا ذرة طلعنا فلا تقعد بعد الذكرى هذا الآن يا جماعة أقل أمر تقدر تسويه والله العظيم احنا نقول أن الله أحب إلينا من كل شيء صح؟ هذا الهدهد عمل بها واقعا لو أحد غلط على أبوك في مجلس تقعد والله ما تقعد على أمك والله ما تقعد على ولدك كثر خيرك إن جمت وإن ما رديت عليه أصلاح صعيم طيب أحد يغضر ربك يعني قلنا لك الله سبحانه وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والمقر قل له تغير ويدك ما تستطيع تغير بلسانك ما تستطيع أطلع والله لو طبقنا أضعف الإيمان أن تتعذل مجالسنا أضعف الإيمان فهل إحنا طبقناه يا جماعة مو قضية أني أقرأ كلام عن الوجهد بس قال الله عز وجل أن استجب لله الذي يخرج الخلاص السماء والأرض ويعلم سبحانة حدث القمح وعيش تذروه الرياح فقط لم يعد بحسنة ولا بجنة عرضها السماوات والأرض ولم يوعد أنه يكون من أحسن الناس ومن أحسن قولا من من بعائه الله ولا شيء بس حبتين قم وعشت ذه الرياح حطت في نفسه تأثيرني والله ما أدع موقف لله فيه مقال إلا وأتكلم فيه إلى أن قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم إش قال الله صلى الله عليه وسلم حطم صلى الله عليه وسلم ما قال الله بيض الله وجهك وإنك جبت لنا الخبر ها؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين بالله لو أنت تسعى في أمر خير ثم تبلغ الهيئة ولا تبلغ من الواحد نشوف كان الكذاب ولا صادق كانت تقول لا أبوكم لا عدب ولا شرها علي اللي دي تعلمتكم صح لأننا مساكين مشتغل لأنفسنا يا شكرنا تما بيننا ما نشوف الشكر اللي من الله عز وجل هذا يثبت لك مدى إخلاصك إذا كانت الكلمة تهزك في الدعوة فتنقطع بسبب كلمة فأعرف والله العظيم أنك جاعد تشتغل نفسك إن مدعوك مشيت وإن ثبقه قفت هذا الهدو يقول يعني الكلام في شيء يفهم منه شيء من الاتهام أنا ما ندري يمكنك شدار. صح؟ والله لو قولك لواحد منا يمكنين تكس والعياذ بالله كل بعد الشراء نساكين نحسب المنه لنا يوم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إخلامكم بعض الناس يقول يقولوا نحن نضربكم ونصلي طيب الحمد لله تصلي لنا إلى النفسك جماعة ترى هذه هذه تحبط الأعمال كلها تدل بعملك تشوف نفسك إنك هذا اللي هو جاء هذا الكلام اللي يعني اتهام ما قال بعد هذا الشوها علي ها أنا أحمد ربكم أني اشتغلت بدون حسنات وهو صادق يشتغل فيها ثلاثة هو يعني ما له ولا ف... ما في صحيفة أفضل عشان يكتب فيها واضح يا تماعة ما في صحيفة يكتب فيها ومع ذلك أول ما قال سننظر أصدقك أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا المفروض يقول أنا وصلت لكم كثر الله خيري خل أحد من البشر اللي عندهم صحايف يروح وود الرسالة صح لا باقي الحبة القمح من في قلبه لو يروح يجي عشرين مرة ما عنده مشكلة فأخذ الرسالة وراح فأمل ثم بعدين تكلم شوي ثم عمل احنا نتكلم كثير نتكلم كثير ونعمل شوي ونحس نعملنا كثير هذا يا جماعة من اسباب قلة بركة دعوتنا فذهب وقلبه ينتفف ما هو مصدق كيف يؤسى الله عن ذو والله يا جماعة وانا اقرأ هذا الكلام قلت سبحان ربي جل جلاله هذا الهدهد سيأتي يوم القيامة حتما والله سيحشره الله عز وجل ونحن جميعا ونشوف وبيحشر ذاك الهدهد بيحشر قوم سواد هائل قوم سبأ، هم ملكتهم كله نعجين بفضل الله عز وجل وحده ثم على يد هدهد طير ثم يأمر الله يكون تراب. ما عنده صحيفة، لكن لو كان عنده صحيفة فيها آلاف من البشر كلهم تغيروا من سجود للشمس إلى سجود لله بسبب هدّه. أنت وأنا حبيبي الغالي كم في صحيفة تكون واحد؟ كم؟ واحد أثداء، واحد أسلم. سأل اللي يتحيه شفت العمال من منهم منهم مسلم ورحت كلفت عمرك وجبت كتايك وتيب من الجاليات نفس اللغة حط معك الشنطة اللي فيها اللغات وأنت في طيارة عط مضيف مضيف وانت ماشي كم المهم الهم أن كم يكون في صحيتك واحد هذا الهندوس عشان حبتين قمح وعش جاب دولة سبأ انت مغرقك ربي وأنا شوف جمجلة وفرش ومكيفات وأكل مفاطيح ومطاعم وملاهي وسيارات وأولاد وفوق كل هذا ما تعمل من عمل تدل على خير لك من الأجور متقول كلمة يرضى الله بها عنك ويكتب الله بها عليك عليك لظاهر يوم تلقاك عروض عظيمة طيب هذه كلها كم بتجيب من واحد يوم القيام والله تدسي الكرب أحسن من أكثرنا قال الله عز وجل أَمْ تحسب أَنَّ أَكْثَرَهِمْ لاحظ ما قال نصهم بعضهم أَمْ تحسب أَنَّ أَكْثَرَهِمْ يسمعون وَيَاقِلُونَ إِنْ هَمْ إِلَّا كَلْنَامِ لكن في أنعام دعت إلى الله في أنعام تسبح في الليل والنهار في أنعام في الليل والنهار تسبح بل كل الأنعام تسبح في الليل والنهار وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا يقول الله إنهم إلا كل بل هم أظل سبيلا أنعام شالتهم تدعو إلى الله وتنقذ أقوامها و وفلان عدد من الناس ما حملهم طيب جاءت الدولة سبأ وأسلمت مع سليمان لوين الشمس لا لله والفضل بعد الله لطيف راح صفت مع الطيب رضاني ليش الله عز وجل اختار سبأ في هذا الكتاب عزيز وعظيم وما تضاف فيه كلمة سدا ليش الله اختار سبأ اذا حدد الله عز وجل مكان او زمان تعلم ان الحكم اكبر من ان تحصى لكن يتع... يعلم الله ما يشاء من عباده ليش اختار الله سبأ لان سبأ كانت في ذاك الزمان اجمل بقعة على الارض من اللي يقوله يقول ربي سبحانه لقد كان لسبع في مسكنهم المكان يسكن فيه آية معجزة إذا الله عز وجل وصف مكان بأن خالق المعجزات يصف مكان بأنه معجزة فأعلم أنه معجزة لقد كان لسبع في مسكنهم آية سفها لنا يا رب واقف في النص النصف تشوف جنتان إذا وصف خالق الجنان شيء في الأرض بأنه جنان والجنة تعرف أنها جنة تطلق حتى في لغة العرب لكن ما وصفها الله عزيزي هنا إلا أن هذا مقام مدح للدين لجمالها قال جنتان يمين وشمال بلدة طيبة الله سبحانه يصف بلدة بأنها طيبة والله يا جماعة لو ملك ملوك الدنيا يمدح بلد أو يمدح منطقة أن تعرف أنها أن ما كبر مقام المادح عرفت قدر المندوح فإذا كان الله عز وجل وإله المثال الأعلى طيب ليش يذكر الله عز وجل تخيل الهدهد هذا يقول لك ترى الهدهد هذا ما مر على صحراء قاحلة ثم رأى الله يعصى فيها ثم ما في شيء شد انتباهها هل, هل, هل القوم اللي ساجدين غير له؟ لا هو كان في مكان كل المعالم اللي في المكان هذا تجذب انتباه الهدهد عن اي شيء اخر صح وش هم الهدهد انه نهر يشرب منه وشجر يضع عليها عشة او ثمار يأكل منها رأى كل هالمغريات اللي عنده لكن لما رأى الله يعصى نسي كل شيء واحد اليوم سافر جميع سافروا مع ناس الأمريكا وفرنسا والمانيا جو قالوا عندهم وعندهم وعندهم وعندهم ودينهم وكان أيسم اللي يعبدون فيها غير الله اللي يقولون فيها كلمة لو ترك الله عز وجل الكون يعبر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد قالوا ما أعلم بس كلام ما كتبوا قالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات قلت الله لو أذنت السماء قلت لها عبري ردي على فعل هذا قالت كان السماوات السبع يتفطرن تتجطع السماوات قد الناس وتنشق الأرض والله ما عدد بقى أرض عليها قال وتخر الجبال أرث شيء على الأرض الجبال وفي اللي ثبتت الأرض إذا خرت لبقى الأنويات والله ديخر كل شيء أن للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمني عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة في فردة هذا الهدهد لما رأى كل الم... الحين واقفين جماع النساء يروحون المكان في تخفيضات ويجون يكلمون فاتت لا يفوتك نص عمرك روحي المكان في تخفيضات طيب ما شفتي ولا منك يغضب الله في السوق حرق قلبك اللي أطعمك وحرّك وحاولت تنقلين الكلام عند تذكرينه واحد يروح لمكان الجناذريه ولا أي مكان أي مكان أي أي محتل ثم يروح يشوف ثم يجي يقول لك فاتكم مصد عمركم لا يفوتكم تقفيضات طيب ما شفت شيء يغضب الله ودكنا يتغير أنت أعلم وأنا أعلم وش نحس فيه الى شفنا منكر فحبيبي الغالي المهم وش سوينا طيب رجع الهدهد ودخلت الدولة في الإسلام إيش أعطى الله الهدهد تخيل لو والله وعدها بجنة شو بيسوي؟ هذا الحين عشان حبتين طنف ما في جنة حبتين كم عوش جاب دولة لو الله قال لك جنة والله ما أجو قف لن يموت وهو يطوف في الأرض ويجيب الأخبار كلها لو وعدها بحسن على كل واحد والله نسوي بدون شيء لا حس ان الله عظيم فأسأل الله أن يعرفنا عظمته سبحانه ايش أعطى الله لهذه الطيب الله عز وجل لا أحد أكرم منه ولا أحد أعظم منه ولا ينسى فعل فاعل ولا يضيع أجرى محسن ما أعطى الله لهدهد الله أكبر أول أمر أن الله ذكره في أعظم كتاب أنزله الله الله جل جلاله تكلم عن الهدهد يقول ابن القيم عليه رحمة الله وإذا ذكر الله أحدا في كتابه العظيم وهو يثني عليه فأعلم أن الله يحبه وأقسم بالله أن الله يحب هذا الهدود ووالله في الهدود يطير عندنا في المستشفى كل أسبوع أسبوعين أشوفه أقسم بالله وأشهد الله أني أحبه طير يذكرك بالله عز وجل ففي أعظم من كده ذكره الله في أعظم كتاب اثنين ضربه الله عز وجل مثل للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته شوفوا هذا الهدهد عشان حبت انقمت راح وجاب دولة عشان يرضيني انتوا شويت عشان ترضيني عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام راح راح المدينة ورجع وتدمى قدمه الهدهد راح بدون أجر فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من يعمل هذا كتاب الثالث الطيور والعحوش كلها ما هددت بالقتل صح ما هدد الا هذا الهدهد فامر رسول الله عليه الصلاة والسلام بل نهن رسول الله عليه الصلاة والسلام اصحابه من قتل الهدهد سبحان الله اللي دافع عن الدين واحد وما يحفظ الله الفصيلة هذه كلها وكان أبوهما صالحا أبوهم يحبه ربي إذن لا انتبه ارفع سلاحك على أي طير كل الطيور جثبه أكله تشربه وتشافه ناس تاجين واحد. اذكر اللي تبغى فيهم إلا الهدهد انتبه هذا كان الله عز وجل في قلبه عظيم لأجل هذا قال لا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم إذا قلت تسجد بعد كلام الهجه تسجد اللي ذكره رب العالمين سبحانه فأنت بتوجه سلاحك نعوه هجهد الوحيد اللي مهدد بالقتل والوحيد اللي ينهى عن قتله ليش؟ لأنه دعا إلى توحيد الله زوج. وفي أعظم من توحيد الله سبحانه وتعالى لا وربي ما فيه عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قعد يمن عليه الصلاة والسلام لما راح طرد من مكة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ثم طلب مدينة ثم رجع ثم صلى للطائف ثم رجع وصلى في وادي نخلة ثم لما طردوه الناس ما فتح الله له جامعه يخرج فيها منها الدعاة لكن قام يصلي إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة أنا وياك إذا حزبنا أمر وانروح خذ الجوال وكلم الضعف البشر من منه إذا حزبه أمر راح وتوضى الله أكبر ثم سجد ما رفع حتى ينزل حاجة تحت كما قال المسعود رضي الله عنه يؤشر على مواطن السجود يقول هنا أنزلوا حوائجكم لا تقعد تشكت الوعى الضعيف زيك إذا حطيت رازك في الأرض كل اللي في خاطرك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر ثم بدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والله يقول سبحانه حمدني عبدي والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من يستشعر هذا الكلام لكذا كان على لا يقف على رؤوسه الرحمن الرحيم يقول الله زوج وجل مجدني عبدي حمد أثناء علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نفتعين سبحانه هذا لعبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فالله عز وجل أرسل له أقوام غير البشر اللي تردوه تعرفت الله وأن تقرى القرآن كأنك تواهم بعينك رأي العين قال الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدير كاذ أقوام جاءوا من المشرق ومن المغرب ومن الشمال ومن الجنوب واجتمعوا عليه ما صفوا زينة يا جماعة صف ورصف صف فوق صف فوق صف ما اتكفاهم المكان في وادي نقل فوق بعض قال كاذ يكونون عليهم يبدى معت كفاهم مكان الأرض جامعة جاء دعوات ما درسهم النبي عليه الصلاة والسلام شيء فقط أسمعهم كتاب ربي وهذه فقط ليست التقليل لكن درسنا يا جماعة أن هذا القرآن يكفي أو لم يكفهم وكفاية القرآن تتبعها السنة لأن أمرنا في القرآن أن نتبع محمد عليه الصلاة والسلام ما الذي حصل أول مرة في حياتهم يسمعون هذا الكلام قال الله عز وجل قل لأمتك روح قل للصحابة وقل للناس كافرهم ومسلمهم ومشركهم قل لهم قل أوخي إلي أنه استمع أنه استمع نفر من الجن مباشرة فالفورية فقالوا شب أثر الآن القرآن طلع خلاص طلع من النبي عليه السلام وانتهت الآية ادخلت في جلب وقعدت استقرت في القلب ومن دلاء يا جماعة من دلاء الاستقرار القرآن في القلب أنك تنذر بالقرآن من اللي يقول هذا الكلام القرآن هذا الكلام فيه مضطرب في القرآن أعطيك مثال مثالين ثلاثة قال الله عز وجل في صورة الشعراء هي ثلاث عناصر قرآن ينزل ثم قلبي يستقبل النتيجة الواضحة الحتمية أن تنزل بالقرآن كم تريد المثال في القرآن قال الله عز وجل وإنه هذا يا جماعة هذا هذا الحديث وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْآَلَمِينَ نَزَلَ بِي رُّوحُ الْأَمِينَ أول قضية ينزل القرآن وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام واقف أو جالس تلقى الوحي أو على دابته بلسانه وشفتيه وعينيه وأذنيه ورجليه ويديه ما راح القرآن لأي مكان قال الله عز وجل وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّي عَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُّوْخُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ يوم وصل تغيرت القضية عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ الْنَوْمُ من بِرِينَ أنت تنزل بقرآن تعسيني جاعث مني سنة تتكلم عن قضية اليهود والقدس وكذا ويتكلمون لا يتنسال الناس ثم تأتيك الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حرف غاية يعني قبلها مستحيل لا سلام ولا غيره تتنع لاتهم يرضون ما يتتنع ما يرضون ولئم اتبع تأهوأهم تحسن بكل ما قيل كلام تذكى بقرآن إذن أبشرك أن القرآن وصل لقلبك اقرأ سورة صدر سورة الأنفال يقول الله عز وجل ألفنا منفاد كتاب هذا كتاب أنزل إليك أول عنصر نزول الكتاب كتاب زين إليك فلا يكن فلا يكن وين فلا يكون في صدرك هذا المكان اللي ينزل مفهوض القرآن عليه طيب وش النتيجة إذا أشارتني أنه وصل ها فلا يكون في صدرك حاج لتنبع وهناك تكون من المنذرين لتنجر وذكرى للمؤمنين تقول كيف؟ يقول بعدها اتبعوا ما قال احفظوا اقرأوا اتبعوا اذن هذه القضايا الثلاث قرآن ينزل اذا وصل لقلبك والله ستنذر بالكتاب وهذا اللي حصل مع الجن قالوا ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يهدي إيش اسمعهم أبصارهم لا لا لا يهدي قلوب من يؤمن بالله يهدي قلبه طيب اش سوى بعدها وإذ صاثنا إليك نصرا من الجن من الجن يستمعون القرآن شوف الأدب اللي سووه وشوف أدبنا من القرآن يشتغل نسجل عشان تعرف ليش إحنا محرمين ما تعددنا أصلاً مع الكتاب قراني يشتغل وعادي يقاطع لما يجي اتصال والقرآن شغال على أقل يا أخي خل الآية تنتهي وطبطب ورد إحنا يا جماعة ما هذا كتاب عزيز والعزيز من البشر إذا أكرمته يكرمك وإذا تركته يتركك وهذا القرآن نعطيه فلوس وقتنا يتركك قال الله عز وجل يستمعون القرآن نقل اسمعون يستمعون القرآن فلما حضروا والله يا جماعة هذا الكلام فيه فائدة لنا ليش الله يفصل انهم يستمعون فلما حضروا ليش اعطيك التفصيل الدقيق هذا ليش عشان يقولك انت لما تسمع تستمع ولا تسمع لما تحضوا القرآن قال لما حضروه قالوا يعني مو بس هو سكت واستمعوا كان يكفيه عليكم أنفسكم علي نفسي لا بدأ يسكت بعضهم بعض ما يكون كلام يخالف هذا الكلام ما يقال كلام وهذا الكلام يقرأ وإنه لا يعلو ولا يعل عليه فلما حضروه قالوا أنصتوا يعني كأنهم كلهم تكلموا ذا تكلم كلهم قالوا اسكتوا ما قالوا اسكتوا قالوا انفتوا ممكن اسكتوا ما انفت لكن لا شوف كل كلمة والله لها طعم فلما حضره قالوا انفتوا فلما قضي سبحانك استماع من يوم حضروه سكت بعضهم بعض إليه ننسها ما يقاطع هذا الكلام إذا كنت تحسى بجلبك ما تقاطع فلما حضروا قالوا آنفت فلما قضي ولوا إلى قومهم الكلمة اللي بعدها تعلمت أن القرآن دخلت لهم لأنه يدخل القلب لتكون من المنذرين لتنذر بهم مباشرة أول ما سمعوا القرآن لو قال الله ولوا إلى قومهم مسلمين كان فائدة عظيمة لأنهم أسلموا بعد الشرك أعظم جرم في الأرض ولا قال الله وجل ولوا إلى قومهم مؤمنين ولا قال متقين ولا قال محسنين قال ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا ولاحظ الكلام قالوا كلهم تأثروا وكلهم وصل القرآن لقلوبهم وكلهم أنذروا بالجمع منذرين وقالوا يعني أجمعهم جمع اجتمعوا عن مكان وهذه الآن الله سبحانه الآن قذف في قلبي الآن اجتمعنا عن مكان وسمعنا قرآن وطلعنا هل احنا على قلوب وحدة كل وقتين بروح البيت وينذر هم كلهم راحوا على قلب واحد لأن القرآن وصل قلوبهم كلهم احنا نصلي مع بعض ونطلع واحد يفكر شيء والثان يفكر شيء قرآن ما وصل اسأل الله أن يوصلها سبحانه ولا ما يقدر على هذا الا الله ولا يطلب هذا الى ابن الله قال ولوا الى قوم المنذرين قالوا يا قومنا تخيل واحد رايح من عندك مخرب الدنيا كلها وتعرف من افجر الناس ثم يجيك متغير تبع الله يتكلم من تستغرب فهم هذا اللي حصل معهم كانوا رايحين كله دعوة للشياطين جن, جن يعني كأفساد فجاءوا قالوا يا قومنا يعني يجيبون على السؤال اللي ايش غيركم قالوا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق وإلى الى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ثم بدأوا بالترغيب والترهيب نفس تصلي بخلان أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يوجب داعي الله فليس بمعجزين في الأرض أول شيء دعوا إليه إيشو التوحيد قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك أول قضية فهموها من القرآن أنه لا أحد يستحق العبادة بحق إلى الله ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد ثم عرضوا الفضح السحرة وفضحوا اللي يتعودون ويخافون من الشياطين نعود برب هذا الوادي وأنه كان رجال من الإنس يعولون برجال من الجن فزادوهم رحقة دم لشان كذا السحرة كيف يتعامل معهم الواحد يا جماعة أصلا هو يطلب منك مئة ريال لو كان فيه نفع لنفسه قل له يا أخي مدام أنك عندك قدرات خارقة اسحر لك مليون بتشوف شف ساحر تاجر مادي ولا ساحر تاجر ولا عرفنا ولا ساحر وزير والله لو كان عندهم شيء كان ملوك الأرض كلهم سحرة إلا عايشين في خرابات كما عاون عقونا فأول قضية دعوا إليها التوئيد ثم أرسلوا رسالة للعالم قالوا وأنّا لما سمعنا الهدى آمننا بها قل أنتم البشر تسمعون كل يوم الهدى كم تغير فيكم شيء هم سمعوا مرة واحد تغير فيهم أشياء قالوا وأنّا لما سمعنا الهدى آمننا بها ثم علموكش حسة في قلوبهم قالوا ومن يؤمن بربه فلا يخاف من اي شيء من اي شيء مديرك انت تعرف اللي حط مديره تعرف اللي حط مدير مدير مديره لعجل هذا لما جاء رجل من اهل اليمن وجاء الحجاج يطوف في الكعبة ابن يوسف الثقفي فجاء يطوف الناس اول ما شافوا الحجاج كل واحد نزد في هذا رجل من اهل اليمن جالس يدعو الله فقال الحجاج ما رجل قالوا هذا من, قال من أهل اليمن قال من رجل قال فلان قال من أين قال من اليمن قال كيف محمد بن يوسف الثقفي أخوه أخو الحجاج هو والي اليمن قال كيف وجدتم محمد بن يوسف الثقفي قال ما رأينا أضلا منه أخذ أموالنا وجلد ظهورنا وبدأ فعل قال ويحك ألا تعلم أنه أخي قال بل أنت ويحك ألا تعلم أن الله ربي قال الحجاج قاتله الله راح والله ما يقدر من ترجو إذا معك رب العالمين من تخاف إذا معك رب العالمين ومن ترجو إذا من معك سبحانه لأجل هذا القرآن جاء يطمنك يا حبيب الغالي بث بسيط لو رأيت أربعين نملة أربعين نملة عشان نختبر إيماننا أربعين نملة في هذه الطاولة اللي لا أجلس فيها أربعين نملة هنا يتبع عدون ويهددون نملة في اليسار بيقطعونها ويهددون في الليل والنهار النملة هذه واثقة فيك أنك أنت معها وأنا جالس عبد المحسن جالس على الكرسي ويطالع يناظر النملة هذه إذا هي واثقة فيك ما تخاف صح؟ طيب عشان تختبرها أنت تقتل النمل وهم بعيد ولا تخليهم يقربون ها تخليهم يقربون هذا القرآن كله يتكلم عن هذه القضية يأتون ربطون إبراهيم عليه السلام ويعرضون خلينا يقربوا اختبار إيمان يشعلون النار يضعون على المنجليق ثم يقذفونه ويأتي جبريل عليه السلام في سنده مقال ثم يأتي جبريل يقول لك من حاجة يا إبراهيم يقول أما من فلا أنا أعرف اللي خلقك وأعرف اللي أسرع منك وأعرف اللي لن تخدمني وتساعدني إلا بإذنه أنا أعرفك قال حسبي الله ونعم هو يقول نعم يقول عليه السلام البخاري حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم يوم أن ألقي في النار أعرف اللي أسرع منك وأعرف اللي خلقك فهذه النملة الآن تخليهم يقربون صح ولا لا وتخليهم يقربون النملة هذه ما مادامة واثقة أنك ترى وتسمع وقادر يكفيها يكفيها ما تقلق ولا يهتز قلبها ولا يزيد نظر قلبها ولا شيء صح مع أنك مسكين قد تموت وأنت في وسط الاختبار تختبرها مع أنك أنت قد تذهب تنشغل قد تمرض قد تنسى عشان كذا الله عز وجل لما قال قال وتوتل على الحي في أحياء واجد قال الذي لا يموت ولا في أحد حي لا يموت إلا الله عشان كذا لما قالوا قالوا خلاص لأن يا جماعة صديقة ما هي قضية النمل الأربعين هذولي أنت قادر تؤتلكم هنا, هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا الأمر سهل عليك عشان كذا الجن عرفوا بطش الله عز وجل يأتي فرعون متكبر فنبذناه وجن ما فيه يأتي هود عليه السلام يتكلم مع قوم هود يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تخيلوا البكرة اليوم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون القوة اللي عندك والأسلحة اللي عندك يا هود عليك السلام ما فيه قال إني توكلت على الله الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم تعرف يتكلم من يتكلم مع أقوام يأتي الواحد فيهم واحد الحالة يجي عند جبل ويقعد يحفر في إيديها الجبل تبنون بكل ريع يعني جبل آية قصر تعبثون يلعب يعني الأطفال قاعدين على البحر يلعبون بالرمل هذا يجي عند جبل ويحفر وإذا بطشتم بطشتم جبالين يعني يا هود عليك السلام هذا يحفر بيده الجبل أنا تخاف أن يحفر صدرك فالله سبحانه لما قال ما من دابة له آخذ بناصيتها أرسل الله لهم ريح العقيم حملتهم دكت وين نواصيهم إن ربي على صراط المستقيم فيجمعها هذا اللي قالوا الجن يقولون ما نخاف يقولون إحنا نعرف أقوى أحد في السماوات الأراضين جل في علا نعرف الذي هو على كل شيء قدير. واحد يا جماعة كن جالس في مجلس وأشوفهم يكرمين هالفلان ويقدمون لفلان التمر والشاي. أنا قلت هذا فلان شكله مو بصير. والله يا جماعة على يام الملك فهد الله يرحمه. قلت من هو هذا؟ إن شاء الله تبارك الله قال هذا أبوه جهودي. أنت لذا أول جهودي رضو عند الملك فهد. جهودي عند الملك فهد له أنا أعرف اللي حط ملوك الأرض ملوكه. وأقدر الآن أسجد بني ديه ويسمعني لكن جماعة متى صحة الشكوى لله عز وجل صح النصر ابن الله سبحانه عشان كذا قلب في هذا الكتاب كله كل الكتاب هذا العظيم الحكيم العزيز قلب في هذا الكتاب لن تجد كلمة شكوى بتصاريفها بثت إلا لله أبدا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال إنما أداة حصر يعني مستحيل أشكي لكم مع أنه هم من المضيعين يقدر يقولهم طيب أنتوا واحدة توفي تكفوا علموني لا إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أنا لو سألتك الحين عليه ليس قلب زيادة وحطناه في البيت حطيناه في البيب صح طيب وينها الحين ما يدرون أنا أعرف اللي يدري يعلم الآن وين فيه طيب أنتم لو علمتم وين فيه الآن ما تقدرون جيبونا انا اعلم اللي قادر عسى الله ان ياتيني بهم جميعا قام كلهم بقى. سبحانك يا رب ما اعظمك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها طيب نقف الان ان شاء الله ونكمل ما شاء الله الله الله اكبر الله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 الحمد لله موصول والصلاة والسلام على رسول. فإذا أحبت الفضل لما جاءت المرأة وصف الله حالها لأنها حال عظيم. قال قد سمع الله يا دمع شرف لنا أن الله يسمع كلامنا وأسأل الله أن يهدينا أن لا نقول إلا ما يرضي. قد سمع الله قول التي تجادلك شف الكاف وإن جاءت كاف المخاطب. تجادلك في زوجها. تقول يا رسول الله قال أنت عليك ظهر أمي لا ما تشتكيل والله أستغفر الله ما تشتكيل قال تجادلك مسألة الحكم الشرعي تتكلم تأخذ تأخذ عن السلام لكن لما جاءت الشكوى قال ما قال تشتكي لك مع أنه من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن قلب ما تعود يشكو لبشر ما تعود يشكو لأحد هناك أحد فوق. واضح يا جماعة قلوب ما تعودت تشكو لأحد فيها أحد فوقها تشكو لأناس محكومين تشكو للحكم سبحانه جل في علاه الله الذي يحكم ما يريد ما يريد هو قال وتشتكي إلى الله ليش ما تجادلك تشتكي لك خذ خذها قاعدة حبيب الغالي من ذاق لذة الشكوى لله لا يحسن أن يشكر غير الله أقسم بالله العظيم بعيدها من ذاق أن يشكو لله عز وجل وحده لا يحسن أن يشكرك ما يقدر يقول كفّر ما يقدر لأن الله ما كلفه أصلا أن يبكي عند بشر الله عز وجل من عظمته أن ما أعطاك أمر أنك تشكر يفلان او تذهب لفلان عشان كذا احبة الفضلة باقي معنا نموذج آخ... اخير ونختم به بابن الله لك لازم نوقف مع القضية قضية قلبية ايمانية ليش حليب الغالي حينما تتكلم مع بشر تلقاك بشوي تطلع قلبك وان تشكيله بالذات عند النساء وتلقى ذاك تقول لك مشغول طيب إذا سجد بين يدي رب العالمين الذي يملك أن يخل قضيته الآن وما أمرنا إلا واحدة تعرف ما معنى هالكلام؟ الكلام معنى كلام واحدة أي أن الله عز وجل يقول ما أمرت شيء قط مرتين كن وما كانت قلت كن. جل جلال الله وما أمرنا إلا واحدة سرعتها كنمح بالبطر إذا أراد الله يفرج يفرج ومعي رسالة الآن في جوالي ألقيتها في جامع حصص ديري وألقيتها في الإمارات الرجل ورأتها شيء خالد رسالته وجاء وقابلنا في المعتقل جاء كلمني وأنا مع شيء خالد ثم قلت لهذا صاحب الرسالة تذكر تذكره خالد يقول في رسالة في جوالي عندي ما مسحتها يقول يا شيخ أنا متزوج وعندي ولد وعندي وظيفة ما أدري كم قارض ألفين ريال أو كذا ما أذكر الرقم بالضبط. قال يا شيخ وأنا يعني فالوظيفة وتركتها ما ما أكلت معيش وقاعد يصرف علي من جدي لأمي أبو أبو أمة وأمي يقول فجاني وجدي قبل قبل يحضر هذا كلام في واحد رمضان يقول جاني جدي قبل واحد رمضان قال لي يا ولدي ترى نعيد دائمًا لك. يقول اقسم بالله ما احسست بالذل في حياتي مثل اليوم قال ما يبدأ لك يعني صرت نفسي فأنا بيعي عليك سوى حياتي يقول فاتحطم حطمني حطمني تحطين لا يعلم أهل الله يقول فهمت وجهي وجلست أدور وين بروح ده. يقول فحضرت المسجد كان واحد رمضان الماضي هذا قريب. وتكلمت كلمة بعنوان أغنى فقير يقول فقلت أنت ذكرت قصة الشاب في واحد الموقع قلت أنت قصة ذاك الشاب وأنك قلت له لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته ثم تروح تقول له البشر ضعيف أعيدها لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته ثم ما تقول الغني العظيم الكبير العزيز القدير ثم تروح تقول للصغير الذليل اللي ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك كشف الضر عن نفسه ولا تحويله. يعني عندما مرض في حنجرته ما يقدر يحطه في ذا أخف. يعني ما يحول حتى الحال. يعني ما ليه فيه ما يقدر إلا الله. يقول فأنت قلت هذا الكلام خرجت هذا كلامه هو يقول فخرجت من المسجد أبكي وأحسست أني فقير لله وحده. يقول وجلست هذه كلمة ثلاث ثلاث كلمات ورباع في الجواب. يقول جلست أدعي وأدعي وأدعي يقول يوم جاء 18 رمضان أو حوله يقول وأنا بس ما أقول لحد كل من سألني قلت تبشرك بخير لا تحت بني جرب دعالي من قلت يا الله يا رب والله أني أحتاج وأحتاج وأحتاج ورأيت يا رب اليوم بغيت أشتري شيء وطلبت مني زوجتي ما قدرت يا رب وأقول كل اللي عندي لا تختلف عليه اللغات جل في علا ولا تختلف عليه الأصوات يقول فهيوم يوم ثمان ضاعش الرمضان وأسمع عن شركة مالها دخل في تخصصي يقول ليهديني الله وروح أقدم عليهم يقول ليه تفضع علي يقول جيت مثل يوم الغالي فقرة يقول ليه قالوا لي انتظر هنا دخلوا عند المدير يقول طلعي رجل قال لي انتظر هنا تفضل المدير يبغاك يبغاني أنا اللي أبغى توظف عنده يقول والله حسيت بأن الله عز وجل عظيم من قلبي يقول أول إحنا نقول عظيم قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم يقول حسيت بعظمة بعظ طبي إنه معي جل جلاله يقول ودخلني المدير يقول والله إن المدير دخلني كأني أنا المدير وهو اللي بقدم على وظيفة حيك الله وأنا أرى فيك شباب يقول متقدمين غيري لكن الله عز وجل جاء عليه يتكلم معي كذا ليست من هي من الله وفي السماء رسقكم فلا تقعد تصبح عند أحد من الأرض هي هناك هو, هو سبحانه يأذن يوقع ترقيتك ما يأذن ما توقع لو كل الأرض معك يقول فعرض علي وظيفة تكمل شيخك 8000 لا 10000 8000 يقول أنا صرح طرت 8000 وتخصصه تخصصي وأول مربوط وحطني مشرف ما ملي توضح ما معي شهادة أصلاً من التخصص كيف أشرف يقولها قال لي زوجتك موظفة لا والله موظفة قال جيبها تدرس في عده مدارسنا يقول قلت لا إله إلا الله يقول قلت في سجودي قلت يا رب ديت أبغى ودوثة عطيتني ثنتين يقول أنا طلبت أربع أشياء وعطاني رب العالمين منها والله العظيم لا أدعوه لأن يعطيني فما منت يعني من تخاف إذا الله معك مشكلة نجمعها في الشكوى فهؤلاء الجن عرفوا طريقهم قالوا ما نشتكي لغير الله ولا نخاف غير الله غير الله عز وجل قالوا ومن يؤمن بربه فلا يخاف يخاف إيش ضخفا ولا رهقة لا يبخذ في حق يعني كل اللي أبغاه أصلا ما هم من عنده كل عند ربي عشان كذا أحد الثلاث كان ساجرا و وعياله كلهم يعني يلبسون اللي ما يشاءون الشاهد أنه كان كريم فجاء رجل مطلوب عند الخليفة أن يحضر المال المطلوب عليه ثلاث آلاف آلاف أو تقطع رقبته، فقال ما توسط لك عنده فلان يحيى فقالوا يا يحيى هذا رجل تبقى عنقه بكرة ويترمى النساء نساءه ويتم أولاده وكذا فأنت تستطيع تساعده فأرسل إلى أبنائه بناته باع بساتين اللي عنده وباع الذهب, الذهب بناته وأعطى الرجل ثلاث آلاف آلاف ثلاث مليون يعتق فيها نفسه فأعتقه الله عزيز بها مرت الأيام والأشهر مر هذا الرجل اللي أخذ الثلاث آلاف مر فقال الله تعال سلم على يحيى اللي بعد الله خلص رقبتك قال والله لا اسلم عليه وما فعلها الا مهابة قومه. والرجل ذاك وظلا فعل مهابة قومه ولا يدري عنه فراحوا من جنين يقولون يا يحيى اسمعت ما قالت الرجل يقول ما فعلها الا مخاض كيف جحد؟ فابتسم وقال والله يا رفاق والله لو أني فعلتها لأجله لتفتتت كبيدي كمدني ولكن من فعلتها من أجله قد قضت منه ما ف أنا ما أبغاه منها أصلا عشان عشان يشكر لما يشكر لا نريد منكم جزايا ولا شكر أنا أصلا ما تشرني يشكرني نخاف أنا أبغى هناك نخاف من ربنا يوما عبوسا قام طريرا قام فوقاهم الله شر ذلك اليوم وعطاهم شيء واحد يسوى الدنيا وما فيها والجن ما فيها بل هو أغل أغلى شيء في الجنة ونقاهم نضرح اللهم لا تحرمنا هذه ختام أحبة الفضلاء من أحسن الشكوى لله وذا قطعمها لا يحسنش كل غير الله نملة نملة آخر نموذج نملة في القرآن مرت ورأت خطر على قومها تقدر تروح وتنجو بنفسها، صح؟ قالت يا أيها النمل فسمعها من على العرش التواجد الجلالة. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحضمنكم سليمان وجناده وهم لا يشعرون. خافت على قومها على قومها من بطي رجل. فهل خفت أنت وخفت أنا على قومنا من بطش رب العالمين فحذرناهم من رجل ما شي يمكن يحطرهم فلما أندرت قومها الله عز وجل ذكر هذا في القرآن دعت داعية من خير الدنيا والدين حملت هم قومها فذكرها الله يا جماعة بسولون تراب مذكورين في كتاب الله في جماعة هل ممكن انك تحمل هم انك ما تدخل مجلس حتى يذكرة الله انه في نفسه جل جلاله تذكره في نفسك كل مجلس انتبه سيارتك جالس في بيت او تذكره اذا كثرت الله سبحانه وتعالى اكثر جل جلاله فيذكرك الله في من عنده الشاهد هذا اللسان يتحرص كل شيء وهذه الليلة اللي حركت كل شيء يا جماعة خلنا خطع مرافقنا شيء أشرطة كتيبات مطويات حطها في مجلس عندك كل من جاك قل له والله ادي اعطيك قلبي لكنه اعطيك كلام ربي فهم؟ خلها معك في سيارة واقف عند شارع جنبك واحد شغل أغاني قل له يا حيث قلبي تفضل يا ما حد فيها شيء قضية سهلة ختاما رجل في أحد القطاعات العسكرية امريكي أسلم وفي مسجد القطاع قام بعد أول ما أسلم قاعد يحفظ الفاتحة يمكن شهر ويتعلم الدين فأول ما صلى وخلصوا الناس من الصلاة طلع ومسك المغرفون قال بسم الله الرحمن الرحيم كلام مكسر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 كان يتكلم بعضهم بعض، بعضا قالوا اشي بيان كاي علم الفاتحة فالتفت قالوا اللي مع اهل الترجم قالوا اش يقولون قالوا اش قال يقولون الرجل ما يبغى يفشل مسكين توا قائد مثله قالوا وش يقولون قال يقولون انه يعني جام وقام يعلمنا الفاتحة وانه عارفين الفاتحة قال قل لهم قال نبينا عليه الصلاة والسلام بلله عني ولو آية، وأنا بلغت سبع، وما أحفظ إلا هذه أسألهم هم كم عندهم من آية وكم بلغوا من الآية؟ يقول أنا ما أنا اللي عندي مئة في المئة بلغتها مئة في المئة، هو عنده مئة بلغ منها وحده فسكتوا كله. فالشاهد حبيتي هي هذا القلب. أسأل الله عز وجل يهدي قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة المخلصين إليه وأسأله سبحانه أن لا يقبضنا إلا وقد رضي عنا أتم الرضا اللهم ارضى عنا وارضنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا اللهم يا رب إنا نسألك بأننا عبيدك من عبيدك دموع ماءك نواصين بيدك ناظ حكمك عدل فينا قضاءك نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ومية صدرنا وجماء أحزاننا وذهاب هممنا وهممنا وقائدنا إلى جناتك ذنات النعيم اللهم علمنا منه ما جهلنا يا رب علمنا منهما جهلنا يا رب علمنا منهما جهلنا اللهم ذكرنا منهما نسينا اللهم ارزقنا في لاويته وأرماء الليل وأطرات النهار على الوجه الذي به أنت عنا سبحانك اللهم لا تحرن بذنوبنا تذلك اللهم لا يا رب الأرباب يا منشئ السحاب يا هازم الأحزاب اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم فوق كل أرضا وتحت كل سماء اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا وقد غفرت ذنوبنا كلها جيها ودقها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق واهدنا عليها لا وهد إلى أحسنها إلا أنت اللهم يا رب إنك جمعتني بهؤلاء من فذلك لا بمنة مما يئن هي هو فذلك ونحذ منتك اللهم جمعتنا في بيتك فجمعنا في جنتك اللهم جمعتنا في بيتك في الأرض فجمعنا في جنتك يا بلجلال والإكرام اللهم يا رب إنك تعلم ولا أعلم ما تصدر إخوان وأخوات من أمنيات لا وألمها إلا أنت اللهم اجعل هذه الأمنيات لا تدف إلا لك ولا تبق منها أمنية لك رضا فيها فلاح إلا تتبت خضائها قبل أن ينتبه من مجلسهم هذا إنك على ذلك قدير وإنك بالإجابة جدير وهذا كله عليك يسير اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشيء ما عندنا وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد وإزاكم الله خير وآسر على الإطالة وآسر على الإخوة لمعجبنا عشان الوقت انتهى